Allah... الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر Mijn vader, meneer de voorzitter van de commissie, heeft gezegd ولله <سؤال> <سؤال> <سؤال> <قل> الحمد الله أكبر قال ابن رجب وأم السحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل ويذكر اسم الله في أيام معلومات فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه ومجلسه أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله Oh <Sess> akbar. <Sess> Deze البخاري كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في أيام العشر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله, أكبر ولله الحمد ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد الله, الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله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 Allo, allo, allo, allo, allo, allo, allo, allo, allo, إلا الله, الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله قال ابن رجب وأم السحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل ويذكر اسم الله فيه أيام معلومات فإن الأيام المعلومات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 Samen Allah alhamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. موسيقى <تصفيق>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 ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد الله, الله أكبر الله أكبر ولله الحمد